شبكة الذكر الحكيم تقدم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت مود وعد بالقائع فلم أما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام عصوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتكات بالخاطئة فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل ما لكم تذكرة وتعيها أذن فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكته دكّة واحدة فيوم يبعث وقعت الواقعة وشفقت السماء فهي يوم يبعث وهي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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها هم قرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عارية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من موتي كتابه بشماله فيقول, فيقول لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه الجحيم طلعوه ثم في سلسلة ذروا ما سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين تَرَهُ يَوْمَهَا هُنَا قَضِيم وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ ذِكْرِي لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ بَلَى أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهم قليلا ما تركعون تنسيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه في ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن محاجدين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ